124. والعاديات ضبحا 125. فالموريات قدحا 126. فالمغيرات صبحا 127. فأثرن به نقعا 128. فوسطن به جمعا 129. إن الإنسان لربه لكنود 120. وإنه على ذلك لشهيد 121. وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم عيدل خبي